If you're coming out with بسم الله من الرحيم اشهد لا اله الا الله محمدا عبده ورسوله اللهم صل محمد وعلى على محمد وعلى إن ما قلوع من pouchبروين والرعة من وح wheels وَنَا كَادَ نَكْفِدِينَ عِمِن كَبُّلُودِينَ لِلْهِ30 مِنْ لِلَّهِمْ يُمَّّهُمْ يُمَّقَالَ مُعَجْدًا وأذي يُمِّين ح tissueses مُح جَاء نَكْمَلًا بِالتَّ لِلسِّئِهُمْ 80 نأخذ لجهوة الأكبر خط. من الساياس للجين التي نجد فيها من قرص. ونأخذ لها القؤان فيها. أن العقاة <الأحيان أضحف الجلال> والموت إذا يجين الضباق لا يصل من الحضر للحضر للأسر وأن البيض على الضوء والضبط والصفل على الضبط لا يفيد بالأدى لشيئها فالأجاب يجب داع لها آجة المحفوط ونوعد ومانه اچه کت مسته س Jungگاه ب believers کهی دران avezئوسه ای مسته که همه Thereoon ری حص Καιی برادئ و دیفت ، و دوار كون نظر تلك الوحيدة فإن لو أتمننا على ميزي الجهار وأباط المعارض وتقضى الطفول وعملت وحبط لدين وحبط الله بسم الله صالح فإن أجلت ويقام بقامه وثقات نعم لكن ماذا cho m друзья dioضا الانتان انا ما شلا اقامد Michela الشعين أنه بعض액 5 ولا حتى النعيم المسيح والجناب الصبيحة والغمان من الله أسفر يمسره وضعه في رحمة اسمه والغمان وكالجناب لهم فيها نعيم المسيح عرضي فيها آلها الله أَنْتَا بِالْغَيُّوْا there's something I hear there's something in your heart there's من الجانب يذكرون أن الناس العرب محسساً والقوطة وقوط لأنها موتة المساعد أما المساعد محمدينه لأنها الأول موض الضوء الدنيا لأنها موتة أنت فأعطوه في زمن شرور شهار عند أهل المحبوب وما أهل المحتوم فإن الذي عمل الدنيا من الجنة الجنة ولا تلامس أحد من ولا تجمع من هذا فموه و تقد أجل وة أمصور الميادين الكفيقة واره عن دينك أن يصف ملأجله شيا لكنه مات في سبيل الله لإعلاء كلمتك وأن يشارقم أعظر من هذا منكم من يريد الدنيا ولكن من غريب هذا والله، وما الدنيا نقصين منها، وما هي الآخر نقصين منها، فكنا بشر بني، ليس بنا ما يذكر من, من عرف، ويعرفهم عن الإسلام. الذين يجير بعض ويعملوا في المدد وتنجد الشاكرين للم الدنيا يعيشوا عيشة الديدان فمن العام والعيوان على ثم يحصل الدنيا وبعد ذلك في الماء الجسم الغوار المخصوص لا تبين النار في حتى هذه والذي يعمل في مجرد في إذا تبين النار الذي جاءت على قديره هنو إلا تأخوة والعمل لها والأجاد لم ينطف منها شيئا والأعبار مجال كبار إنها لا يرأس وكلم عنها وإذا كان المسلمون قد تفضقوا وقفعهم وأصدقوا على الدنيا منهم كذلك لم يحصن الآخرة فيا أبادوا في الدنيا ولا نفع في الدين، ذلك لأنهم افرادوا عن نصر دينهم على الحق الذي أمران الله بالنباع العز وفقدوا عن الجهاد لأنهم أراد الدنيا وفقدوا في كل محرم ثم يجعلون أنهم يحضرون الإسلام والإسلام منهم ومن حدمتهم فعال كيف رأى أن يحضر أو من يحضر ذلك أنه يحضر دين الله فيبعى في مرضاته ويحضر الحرام. حاله يتاجر في محرم فالنبي يبيع أن شيء من المحرمات لا يأثق له أن يتكبر عن الإسلام ولا أن يتحدث عن دين الله من قريب ولا من بعيد إن الاسبار الدنيا لن يجيب في رزق تشكة لما لا يجيب في أجل تشكة والعمل اليوم النوم لليوم الاعروف القنصاري العمل للآعرة لا يأخذ من رزك مبلار ولا من اجالية فلماذا نعمل للآعرة ستقبل علينا الدنيا وإذا جاء المسلمون مجهود في الواجهة فلماذا معنا ذلك ان يكتشينوا الله يعني الغطور الله يكتب فيه إذنما عليه أنه يستمره الجهاد الذي تفيد الله والنصر ينبع المفاجعة الذي نعرفه كما جاء يقال الله الله عليه وسلم وفي معناه والذي نفسه يبس لولا حسفة على المسلمين ما فعلت خلف شريعة الله لا وصل الله على سلمنا يجاب الرد سواء كانت نتائجه النظر على وكم الأنبياء أخذ معهم أقوالهم وكتب لهم وجعلهم سمي الله وعفاره ما من الجرائم والمشاعد والمشاعد فانا راعكم فانا راعكم فانا راعكم لما اقابهم في كبيل الله وانا راعكم واستخدم الله وحفظه الصابرين تعالى المسلمين ألا يتوقف وأن لا يهلوا أن كذا ما أطابعهم كوان او نزل احتهم جواب لان الطبر للمهم والتحمل للمهم ولا ضعف ولا قوة ولا وعنة ولا اكتشانة والله يشبط الطابعين وهذه المسلمون الذين ترهدوا مع النيارهم كان جدأ مع الله في الضعاء الادب وفي الاتجاه من الله الادب لا تفضل الادب مع الضبور وانت فضلوا فهذا يدرون الله من أفضل الظلوث وما سرقوه على أمسكهم من المعاطي نطلبون لله ان يصدق اقدامه وان ينصوهم على قوم الجاثرين حتى الله لا يقضوه لنصدهم إلا يصدونه لعجيبا للذنبار الذين عادوا طواه الرسولة رفعتنا الناس لنا واكتوقنا في أمرنا وصدق اقدامنا ينصونا على قوم الجاثرين هذا كانت نتيجة بالأدم. الدعاء. والهدف في عمل الجهاد اعطاه الله الدنيا. وده يكون. فلا نزيد على ذلك. واعطاه من اهلاك. وما يرجون وقمون فاعطاه الله ضراب الدنيا وحسن سواه من اهلاك. لأنهم احسنوا. واحسنوا الحمد. احتلوا في جهاز احتلوا في الناس واحتلوا في جهاده فاحبه الله والله يحب المؤذبين وهذا شرط اي شرط ان الله يحبه يا لها المكانة الله يحب هارماء المؤدبين الذين دعوا الله تجعل الدنيا. وجاهدوا فلا عددوا كما يأخذ لما أصابهم في سبيل وما الله وما أضعفهم السكالة الله يحبهم يا الاشتاغ المقربية ويا الانتقاط العالم إذا كان أحد من المنطقين أصحاب المقارات وأصحاب الأموال والنسوط الكبت فلن يجب ذلك لكن وللله المجد والاعلى، لكان الله يحبه، فبتجارب وتجارب وجود كلها بحبه، حيث يحبك الله، والله يحب المحسنين، والله يحب الصابرين، فلا بد أن حتى يحبك الله، وأن تحسن عملك كده حتى يحبك الله. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيل الله فحق لقضوا الى العنده الله يحب الذين يقاتلون في سبيل الله ويحب الصابرين ويحب لا يحبه الله والله يحب الظالمين والله لا يحب الظالمين واحدة من تكون الضرمة لأن لا يحبه الله ان الله اللي تقول فلا عن هذا الأمر لا يفعر إلا أن تريد فعله حتى حتش إذا ما طالح الصوم الآن يفعر الله الله لا بد أن تعلل من ظهور هذا الوجه، ويجي لنا برج آخر يحذره القرآن أن نطيع الذين كفروا، فإن طاعه الذين كفروا نعاقب الى استجابة على تعاطف خاطر مذكور مذكور من نطيع الذين كفروا إذا مع الكاثرين ترتفل على عقد يقولوا فترة ينبع الذين على نور ان تضيعوا الذين كفروا يوضوكم على اعقابكم فتنصدقوا الكاثرين هذا تحذير وارض الميّن ينادي الله عباده المؤمنين ويحذّمهم من طاعة الكاثرين لا تبيعوا، لا تبيعوا، لا تبيعوا الوراث، لا تبيعوا الوراث، نحذهم، فإن من الذين أقبلوا جاي يرتدون على أعقاب من تردهم عليهم. لا تجعل نخل الذين أقبلوا، وابعد كنوزك وأشمت منهم كما. يبعا من يمتعون الاسلام بل يمتعون انهم انخماعوا الاسلام وقربوا وظلوا وظهروا لفاتهم وطفقوا الذي كان يفتر كذبانه انهم استعانوا بالحب الكامل استعانوا منهم الكفر والبلاد فكيف يضغطون بعد ذلك أنهم يحمون الاسلام او يحضرون يا نس الذي ظهر في العالم كله يا نباد الذي جدمه فيه وعرض عنه العالم مهما اقضوا المؤتمرات؟ ومهما اقتضوا العلماء اللي يحضروا بيانات ذلك لا يأتوني عن الشكلة اخترقوا في العالم كله. فلا تغني البيانات ولا تخيف الملك وغرض. ان المضيحة قضيحة الشكراء والحق كالروح هذه المضيحة فاقتضهم من عمون الناس. فلا هم كنا في ولا في الحالين كما يجعلون. لأنه استعاروا بأعداد لا وساروهم وأصاعوهم ثم تبيه من الذين بيهم الكتاب يوم دوكم بعد ما لكم فيهم فريض أنفس في كتابنا إن تبيه الذين كذبوا يوم على أحقامكم قبل قلب خاطرين فيتبطل الحماة والنصرة من اعباء الله اذا اردت الحمايه الله يحميك اذا اردت نورا لك يتوعدك ويذرك عقبا اللهم اذا اردت ناصرا لك يوقفك ويرفع عنك الله ولذلك تقول يا من له مولانا وهو الناصرين اطلوبوا من مولاكم والأصيركم ومعينكم اطلوبوا منه الشمالة والمصرى وعملوا مشارك واطلقوا منهج رسولك فإذا المصر يأتيكم من عنده سبحانه بل إلا هو مولاكم وهو خير كان الله مولاك فهل ينتظر من المحبوطين شيئا فمن كان صح من فهل يقارى العزيمة او يستعين بكافره؟ قال الله ان هذا ان الاستعانة بكافر لا يهشه الا من فضي عقيدة وضيع الإيمان فإذا هم وهو خلق الناصرين فاذا دعم الذي يثير على نظام حزب الزعب الجافت العلماني النطراني اذا دعم جهازا مقدس فانه كاذب ضعب المظلم واذا زعم فخاذب الحرابين في ضعب انه يحمي الحرابين او يحمي الإسلام فانه كاذب ضغط مجدد لأن حضر الآية بالله ولم يظهر من مرضى العالم مرضى المسترين مرضى المجينة المرض لأنه يحفر منه العظم والمضرة إن الله مرضى المجينة وعند الجاهلين لنوجه فكان عليهم ان يقوموا من الله ان يعينهم ان ينقر وهذا يبقى من الآيات انهم لا يستطيع المذنب ان يارس موكفة بذية اما ان ينقر الله وان جمعة الإيمان وأنه عارف الكفر والشاهدين وأن يهزم الظاهل والمصري وإن أن يطيع للصفار ويكون معه مصد على عقبه الخاصة لسه هناك فريق سوى هذين الطريقين والذي تكون له مكتب انه يمكن ان يحاصر على ايمانك مع الناظر الوضع بالفضل او ناظرك السلبي، فهو يدعو مقرعا ولا يعرف طبائع اشياء ان انت تقدم لنقرر الايمان وعظيمة الكفر وان ان تكون مع اهر الكفر تساعبه وتقويه وليس هناك طريق ثالث. اما تقدم للجهاد في سبيل الله ويعمل بدمه، وإما تأحده لمعارضة المسلمين والثاني في طريقهم واحتضانهم وثناءه لا يستطيع المسلم أن يوجد طريق ثالث غير هذا الطريق <تصفيق> <تصفيق> الله سبحانه وتعالى يعد المؤمنين بالنظر والتجهيد. ان يؤتي الروحة في قسف عبدالله. وهو اختلاع مروحة. مزعب مقيم. يجعل الحافة ومن ينطر في قلوبه. يتعلق بمذاهرينا والتاريخين القابضين يحيى كان له استلهام مهما كان له المستقى العلمي والحضارة والمجاليات كان لا ما افادت لم يكن قصيرا لم يكن قصيرا ولا مترا بما أن بالله ماذا ينزل به سبحانه؟ هذا مصفه في الدنيا فماذا يكون في وما هو من النار وحسنان والظالمين مألوى أعداء الله النار الذين يتخبون مع الله آلئة والذين يجعلون الله سلاحة أقاليم أبوك ابن وراء او يجعلون عيسى ابناً للنار اغلائكم اعداء الله اعداء الله واعداء دينه فلا اصدار من واحد ان يرسي الوحدة في القناة الله صاحب جمع وقوى للقضاء وليسوا اهل الاجائكم واقدامي الله ولكن يخلف الله وعده لكن مع الذين يتجهون الى الضلال ولا يرجعون اليه ولا يتبعون الى الى نكرا كلمه انما انما فك الشرك الكليم العرض هو العرض حينما طار الشعب الفلسطيني هذه الوروط وعندهم يعملون على عمايته وظل الموضوع ما يقوم من اربعين سنة على هذا وقت حينما قاموا بالحجرة هنا يستطيعون للدفاع عن ديهم فإن الله ينصرهم ويتفتهم وإن الذين يضغطون عن مصراتهم آتمون هذين هم ضراطة التي أجدوا أشعر بها ما أقلوا من الملايين في فلسطين وقد جمعوا من المال ما جمع في غروفهم الزواعية في اسم مساعدة فلسطين حينما ساعة فلسطينيون هاته وهم لم تكاشف على ربهم فانسرأت المساجد ما تقول النباريه. انت لأدي الناس فيها اجدد وافضل من كل مكان. على دينهم ومن كل فإنها خلطة المطلبة خلطة الحجارة مواجعه وافضة نومات من, من الاستقرار واضطمعين طلبنا طلب هذا الشهر النصر من الله والله يقينهم ويقينهم أن إذا اتبروا على النصار أو طلبه من الأمر كان الحمر فإن الأمر يستمر أمرا جديما كما كان وكما استمر في تنطي في قلوب الذين كفروا لماذا؟ بلا شواكه بالله بجوار شواكه بالله هذه كالمبدعاء وعطاء الجزائزة لا قوة لها لا قوة لها ومن اين جاءت القوة؟ وقد تلقى الله هذه القوة وهذا القوة ما لم يرد <تصفيق> ومأواهم النار ومهتمتوا الغالقين والله جنة وحدة محطة وعدة ومن, ومن أفضل من الله فيها ومن أفضل من الله الحديثة نظر المسلمين جوما أن ثبتوا وأفراه أفراه الله ونقضوا أمر رسولهم حينما أمرهم أن يذبوا الزمات على طهن الجبل وإن رأيتمونا لتخفقوا الصدر وإن رأيتمونا نفتح وإن رأيتمونا لتخفض على أي وضع لا تفضح أماكنكم فلما عطاء المسلمون ذلك نظرهم الله وأعملوا سيئة في أعدائهم وبجدوهم في الصحراء ورمية الراية راية من شركين ورمية الأرض ولن يستطع قائد رأعته إلا أمراء قفلوا فراثانها لكنهم تفضلوا في الصحراء لأنهم يمكنين كانوا فارحين لله منفهين أمر ركوله فقادروا مشركين شرق جزة. ولا وَلَا أَجْرَ فَتَقْفُوا اللَّهُ لَعْدَهُمْ إِنْ تَحُسُّوا لَهُمْ تَحُسُّوا لَهُمْ أي تُحْسِلُونَ حِسَّهُمْ تبتأطلون شأفتهم في تحفتونهم بإذة وهكذا النقر تتوالى في أول النهار حين حضر الله وعطره حضر الرسولي وهكذا تكون الطاعة للقيادة الحكيمة والآتة حضر مع الله فلما رأي الظناك الغلائف قد جرب والجهودها فتعطروا هنا وعناء ونحو في الدنيا لا ترأتوا اعطلوا على الغلائف لا على دين الله اتركوا الى المال لا الى وعند ذلك وعند ذلك ثلاثه الله الصحر. ولم يحفظ لهم ولم يحفظ لهم هذا الوحيد لعنهم لم يحفظوا شرق هذا الوحيد ومطاعة الله وانتجاه الامر رحوله تهجدوا وتوجعوا في الامر وعقوا الله ولم ينفذوا امر الله الله وتأكروا ما كانت له خفار قليل عبد الله رب جذل نكترهم بأمر رسول الله الامر مجدد لا يكترهم أماكنهم قلت من أثنين أنهم تقروا وإن رأيتمونا جمع الطهرة وإن رأيتمونا جمع الزائف. وإن رأيتمونا نوكل فلا تقرطوا أماكنهم نكترهم لهذا الأمر لكنهم نكترهم وتنازعوا و ففي الحق ووقفنا بعضكم على الثانيه فكان ما كان من امر كثيره حتى إذا فتشتم وتنازعتم في الأرض واعطيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره فخربت اتجاهات البعض يريد الدنيا والبعض يريد الاخره لا نقرأ ابدا في هذا الضوء. لا بد من الانتفار على الضوء قبل الانتفارة الميدان فإذا ومن ينفقروا على ضمائرهم في الدنيا فلا انتفارة الميدان ابدا. وهكذا نعلمنا الترآل كيف تكون اصلاحة من خيادة عشيدة وحيث يكون الانتفارة في المنهج التربوي الكريم استقوم على الضوابط وحفاظ اقر المعطيات فيا خطها فيا نهر فيا نهر عندما كانت المعطيات وعندما تكرت هناك ظهر الجبل ونزلوا الى الخلاء انطبع الخيال المشرقه على فكر صحيح وحين ظهر الجبل و فيهم فيه مستفد. و اقبل المسلمون يمرض بعضهم بعضا. و اختلت الناس حتى قبل بعضهم بعضا. في اللحظة ان يعلقنا. لحظة انتطارة. تتبثل في تنظها وجسده جنفذة. انا لأوضة نعم. لانه لأوضة من انتطارات. كان انتطرح. وكان تسمان على الانتطرح. وكذا الجمال بالسبيب الله لإعياء جنب الله لما اختلفت الجواب وانطلقت الظلائف إلى الدنيا وأخذوا على غناء اللي يتهمونها ولم يخذ الجهاز بالسبيه الله كما ما كان في حمر الفجر والأجوبة قبضوا رأيكم الله كيف تكون الآتار تتعثر على حسابها؟ وهو في أعضانها حضر النهاية لأحضر النبي وحضر وصف عظيم وحضر الصفة النهاية للآخر حزينة النقراء عندما خالح من الدمومة طاعة الله وعمر على النبي الله عليه وسلم ثم وحضرهم عنهم ليزلقوا طاعتهم طاعة المخدرين طاعتهم إلا ما جاءت فأرض وتجع هارت فراحات المسلمين عن الكافرين لهم ليكون الامتلاء والفرسيط والاقتباع ولا ندعى الله عنه والله تحضر على المسلمين. عجوها تخوة الاجلاة نحن بهاجة الى ان تدبر الضوء ونعرف العفا ونستفر من آيات وصيرة الله وصيرة الله صلى الله لا ينفعنا في <تصفيق> جؤون النيانة وعبور آخرتها أقول قولي هذا وصف الله الله ان يغني ووصي في الله وعليكم ان تكنوا قراوا وتدعو على ذلك وعليكم ان على دينكم وان تقبلوا بما او قبل اخر وان تقدموا بعضكم بعضا عندما تكنوا ستبقى في ذموي دنياكم بما يرضي الله جل وعلا عليكم بالاتفاة. صعيبكم والاستلهام، لا تصلوا ولا تنجو ولا تزدهم في يوم كتاب الحصة، فإن شقر الضرب قد سفر، فما دام الخير ما دام مختلفين، عشان كل من دعواتهم ونظام الاقتصاد والاحتكار والسياسه راح حاجه اتفقوا اتفقوا لكنهم اتفقوا على اي شيء اتفقوا عليكم انتم لم يتفقوا على شيء نقدر اتفقوا عليكم على البدايات على البدايات على الطرقات نفسها انهم لم يتفقوا على شيء كما يتفقون على أن يظهر لكم ونحافل مطابق للمسلمين، فإذا كان الشخص والضرب قد اختفى، فما بالنا نحن ما دام هات من نعوات الجريمة نسمعها هاتي، ما دل الضوضاء نسمع نعوات جريمة وعميانات طول الإسلام هذا هؤلاء المصريون وهذه الفلسطينيون هؤلاء يعيشون هذا. ما هذه جهالة الجهلاك. ما هذه الضلالة العميات. ما ذلكم تترقون وتترقون وتبعى الفضولة لطووياتكم التي صدر عليكم الإجتاء. دعوا هذه الكفافة. دعوا هذه الجاهلية فانها نتلة حضرة حقيرة كما هي رحمه الله عليه وسلم فبلعوة باردية وأن بينا الغلو بأوها فإنها مزلة بارد هي مزلة حقا أن ندعو إلى وأن تحدثت أن هؤلاء رفاقة تجمعونها جموعة وهمائك يوضون عليهم وأن هذه القوميات والعظميات تريدها أن تطاير حوال يكون لها القوة المفعالة لا ان الذي عليه هو ممين من لعبد الله عبد امي بن سلود رأس النفاع هو مناقص يذاكر عن المناقصين ويريد ان يحصل مذهب عبد الله عبد امي بن سلود ويريد ان يشيع النفاع قدية المسجد ان يجب ان استغنى خطا فخاطوا على من على ما كما يحدث بينهم وقال المهاجرين يالا المهاجرين وقال الأنصار يالا الأنصار وراء أقل المهاجرين والأنصار وقال سأكون لو أن قرر أن الله سبحانه وتعالى يرسلنا الحملا أن هذه هي الجاملية معوها فإن لها مزيلة واستغلم رأسين استغلم رأسين هذا الماضي وأخذ ينبغ فيه من نار شربه ويبث فيه من صومه، حتى أرد أن يشغلها من المحاجرين والقرطاء وعلى القرآن القرآن ندعو الى ان اهل الذين من الانصار هم أصحاب البلد، الثلاث وهم الذين يملكون تمر فيها وحظيم ان يطرد المهاجرين باسم المهاجرين والانصار باسم اسم العقبية باسم في اسم اصحاب الثلاث وفي اصحاب الثلاث يريد ان يشعل حظه دين النار فاذا ما اصطرعناه وقلنا انها اصحاب دينيون وحالدان نستقيم واعلمنا انك عن مشردها على الله فانها اشياء من منهج ابي الفيلسوف دعوها ان فهمه مطلقه ان هذه هي العقبيه الظاهريه وقيلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الاعمال ليس منا من قاتل على العقبيه وليس منا من ذهب الى عقبيه دعوا هذه العقبيه وقوموا جميعا مستمتقين بحمد الله فعنكم كلكم عباب الله تقولوا عباب الله أخوان المسلم أعظمه لا يجلس ولا يقبول ولا يجلس ولا فلا جاهل للعبادية ولا الاستعاف القوة لا للفلقات على أي أمر من أمور الإسلام بسم هذه العطبية دعوكم لهذا نمسكوا العطبيات وأفضل تقضيروا على الله وليقضل تقضيركم على الله في معبة الأسوة تقضيروا تقضيروا على الإسلام تقضيروا واعملوا لدينه تعملوا ما ينفع هذا الدين وما يفيدكم تنفقوا جهودكم في الله وفي, وفي العمل في الناس وفي الامر في المعارات لله عن الناس لا تنفقوا جهودكم في ما لا ينبعكم وفي احياء ان هذه العرضية هي التي تجعلها والسلطة والله تعالى يتجبركم من هذا فإن فيه التسر وفيه جهار قوة وزهار الانتا وعندما بين أعدائكم يقول الله تعالى وعصيح الله ولكن الآن ستكشل وتجهد ريحتك تحضر من الله العقابين تجهد ريحتك تجهد قوتك تجهد قوتك تجهد تجهد قوتك يبهر كل ما رد استطيعها المحقصين والله دعنا يكون ولا يكون يا لدينا شعر الله من بعد ما داعه البنات وبدأ لها إثناء العظيم وهذا تبهرنا الإسلام أيها الإخوة بأن نكتفت ولا يكترح وأن نكتفت ولا يكترح وأن كل كلنا منخلقين في ينفقتوا بسلاك في الجماعة المسلمين فعرقوا بحمد الله جميع الأولى وتطرقوا هذا هو مرافقكم ارتقوا كل جهد في العمل من الله وفي الزعوة والله وفي تطار قدير الله لحظتكم وفيهم على الخيار ولا تقول الأعضلية الجاهلية يزال على في أي أن من التطرقات فإن ذلك يوجد نار الأعداء والشد والحكد والفقيل فالحفظ قلوا حفاظ الله إسوالا ولا نتفرضه ولا نتفرضه ولا نتفرضه الله سيروا على طرفة الله أقيموا من الله وعملوا في هذا الأمر أقيموا حراقات تتوّدوا بالليل والنهار وأخيروا قوموا السيدة وقوموا النهار وأخيروا على النهار حتى يحذقوا الله وما يزال عقبي يتفرضوا إلي بالنوافق حتى يحذبا فإذا أخاكم كنت طهر الذي يسمع به وقفره الذي يستر به التي يبتت بها يمسه الذي يمشي بها وعند ألوين أرسيلا فاتقضى من قبلك واستعيد به في سر الشيطان واقضوا على جيكم العقوة العقبية الجاهلية لا تبغطوا ولا تبغطوا ولا تبغطوا ولا تبغطوا وأنتم الأعلى وإن كنتم مؤمنين على النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل إحبار. ان لله وانا اليه راجعون على الذي يعج هم الذنبات يقتل عليه في الله اللهم صل على سيدنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اللهم على سيدنا محمد وعلى لا <laughs> يوفيك la raison faire mais parce que il est nécessaire de le faire on devrait nous النار والدعاء والدعاء والدعاء والدعاء والدعاء والدعاء والدعاء الله سألو احتراجكم من الناس من إخامة السلام الحمد لله رحمة الله الرحمن الرحيم مالك يوم السبين إياك ربه وإياك رفعين اذكر السراطة إذ المحتفين سراطة الذين ألا متاعيهم غيروا ما فوق عليهم أما من نفس الألم كما الذي الله كتابني اجل امن يريد تاب الدنيا منها امن من كتاب الاخره منها فتنجد فتأوين للنبيل قاتل لأني الزبين ولكفين كما وهموا لما أصابه في كبير الله وما تعطوا أما كانت لهم إياه أن كانوا أربعة في لبنا بلة أربعة في لبنا بلة في أننا تبت أقدامنا من فَزَادُهُ وَبَدَّلَ الدُّنْيَا حُسْنًا الْآخِرَةِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا يا ربكم على آقابكم فجمع قلبوا تاترين جلاب مولاكم فهو قير الناس ناترين سوء من بيك أشرف بما أشغت بالله ما لم ينزل به كل صالح فمقواه من النار وبه كمتوا الزواج فلقد تبقت أما إذا تحيتم في الأمر وعطيتم وعطيتم من ذات ما أراكم ما تحبون من من يريد من يريد الحاكر ثم وَلَقَ دَعْتَيْكُمْ أَلَّهُ زَيْتَدِينَ عَلَيْ الْأُمِنِينَ أَلَّهُ أَكْبَرْ وَاللَّهِ لَمْ خَمِدَهُمْ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 صراحاً مزيلاً مهلاً عليهم وليل مغلق عليهم وإذا الكاكب مذكرت وإذا الجحار اذكرت وإذا القبار ماترت علمت نفس ما قدمت وحفرت يا أيها المسار ما غرت الكريم فالذي خلطت فترواك فعبلك في أي صورة مما شاء رفتك سيئ بل تكذب ولد الدين وإن يعلمون ما تفعلون إلا الأبران في محيم فإلا الأجران في جحيم يتلعنا مجزين وما زمنها بطائدين وما أدرك ما يا مبين وما ما يا مبين يا بلا تنك لنفسي شيئا فالأمر يومئذ لله الله أكبر لا الله من شيده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر